ما كذب الفؤاد ما راى افتماونه على ما يرى ولقد رآه نزله اخرى ولقد رااه نزله اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إِذْ يُغْشَى السِّدْرَةَ مَا يُغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَيْتُ مِنْ آيَاتِ رَبِّي الْكُبْرَى لَقَدْ رَأَيْتُ مِنْ آيَاتِ رَبِّي الْكُبْرَى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى அல குத கௌரு அல உன் சில்க்கிஸ்மீசா இன்ய இல்ல அஸ்மூ அல் தும் மைத்து 17. وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان 18. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس 19. ولقد جاءهم من ربهم الهدى أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّا فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان يذن الله لمن يشاء ويرضى